نشرت في موكب العشاق أعلامي وكان قبلي بلي في الحب أعلامي وصرت فيه ولم أبرح بدولته حتى وجدت ملوك العشق خدامي ولم أزل منذ أخذ العهد في قدمي لكابة الحسن تجريدي وإحرامي وقد رماني هواكم في الغرام إلى مقام حب شريف شامخ سامي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 إنعام إنسان عيني في مدامعه فقد أمد بإحسان وإنعامي يا سائقا عيسى أحبابي عسى مهلا وسر ويدا فقلبي بين أنعامي سلكت كل مقام في محبتكم وما تركت مقاما قط قدامي وكنت أحسب أني قد وصلت إلى أعلى وأغلى مقام بين أقوامي حتى بدا لي مقام لم يكن أربي ولم يمر بأفكاري وأوهامي. إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي وإن يكن فرط وجدي في محبتكم إثما فقد كثرت في الحب آثامي ولو علمت بأن الحب آخره هذا الحمام لما خالفت لوامي أودعت قلبي إلى من ليس يحفظه أبصرت خلفي وما طالعت قدامي لقد رماني بسهم من لواحظه أصمى فؤادي فوى شوقي إلى الرامي آهن على نظرة منه أسر بها فإن أقصى مرامي رؤية الرامي إن أسعد الله روحي في محبته وجسمها بين أرواح وأجسامي وشاهدت وقتلت وجه الحبيب فما أسنى وأسعد أرزقى وأقسامي ها قد أطل زمان الوصل يا أمالي فمن وثبت به قلبي وأقدامي وقد قدمت وما قدمت لعملٍ إلا غرامي وأشواقي وإقدامي دار السلام إليها قد وصلت إذن من سبل أبواب إيماني وإسلامي يا ربنا أرني أنظر إليك بها عند القدوم وعاملني بإكرامي